يروه يجوز في الخلاف ويقرر المخالف عليه لكن الشيخ سالم الله أفضل هذا التفسير وقال إنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من الصدّ و... وايضا فإن الخلاف وارد حتى في الأمور العلمية حتى في الأمور العلمية الأفطريه ورد الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم مثلا ابن أباس رضي الله عنه ورد عنه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وعائشة أنكرت ذلك كذلك أيضا ورد فلتبت أن رسول عليه الصلاة والسلام أسمع أهل بدر من الكفار أسمعهم وكلامهم موتى وعائشة أنكرت ذلك وأيضا فإن من مشهور عند جاء العلم تحكي إجماعا أن النار لا تفهم وأن أهلاء مخلقون فيها أبدا وتفت الخلاف لذلك عن بعض السلف وكل هذه من الأمور العلمية العقدية ولو خالف أحد في أن الصلاه فرض هل يسعه الخلاف هذا ولا لا أو ما يسعه الخلاف ما يسعه وهي من الأمور العملية لكن اعتقاد أنها واجبة هذا حقيقة علمية علم ولا سبع عمل من الشيخ الاسلام رحمه الله يقول إن تقسيم الدين إلى هذا التقسيم إلى اصول وفروع لا دليل عليه وأن قولهم إن الأصول لا تجوز المخالفه فيها ولا يطر المخالف لا دليل عليه والمثل ترجع إلى وضوح التليل وعدم وضوحه فما كان واضحا سواء في العمليات أو في العلميات فإن الثلاف فيه غير سائغ <تصفيق> وما كان محتملا الاجتهاد فإن الثلاف فيه ليس قول مجتهد او رأي مجتهد على آخر يكون دليلا منزما بالآخرين لأننا نقول إذا, إذا قوت هذا واجب بدليل هو واضح عندك ونحن نقول ليس بواجب بدليل هو واضح عندنا فأيما يجب علينا أن يتبع صاحبة ها؟ إن قلت أنا يجب عليك تتبعوني قلنا وأنت يجب عليك تتبعوني وحينئذ ندور في حلقة المفراغ. إنما نشكور عند هذا العلم ما قلنا أولا وهما ذكرناه هنا مع أن كلمة وصول الدين وفروعه يمكن أن تكون هذه الكلمة مقبوله لكن لا على أساس أن الأصول هي العلمية والفروع هي العملية بل نقول إن الأصول ما لا يقوم الدين إلا به والفروع ما يكون صفة في هذه الأصول صفة في هذه الأصول يكون فرعا أما الأصول التي تعتبر عكاما في الإسلام فإننا نجالها أصولا ولو كانت من الأمور العمليات وأيا كان الأمر النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور الدين بينه بيانا واضحا وترك أمته على المحاجر البيضاء ليلها كنهارها ولم يترك شرا الا حذر الأمة عنه حتى ترت امته على المحاجر البيضاء ولم يدع خيرا الا بينه خيرا بينه لا خيرا الا بينه وحث عليه يدع خيرا إلا بينه هذا صحيح ولا هذا صحيح لأن الخير مطلوب فعله فكان يبينه بعينه و... ويراقب فيه في الشر قلن ولم يبع شرا إلا حذر منه ولم نقل إلا بيّنه لأن من السرور ما بيّنه ما بيّنه حذر منه ومنه ما لم يبينه لكن حذر منه على سبيل العموم فمثلا الزنا والسرقة وقتل النفس وما شد ذلك هذا شر مبين ولا لا شر مبين والبدع شر لكن هل مبين منصوصا على كل بدعه بعينها وإلا جاء على سبيل العموم جاء على سبيل العموم التحديد والفرق بين ذلك وبين الخير أن الخير مطلوب فعله فيحتاج الى بيانه بعينه يبين كل شيء على هين أفعله نعم بخلاف الشر فإن الشر من باب التروق ومن باب التخلي فيذكر احيانا مبسلا واحيانا مجملا وقد يقول قائل أن, أن المجمل بين مبين لأنه إذا قاعده عامه عامة دخل فيها جميع الأفراد لكننا تحاشين إلا بينه لاني كأني وجدت فيها في قلب <تصفيق> إنهم يقال بين الشر فهو حد من على سبيل العلم حتى ترك امته على المحجّد البيضاء ليلها كنهارها ليلها مبتر. مبتر. مبتر. مبتر. على المحجّد ليلها هل يستقيم المعنى على المحجّد البيضاء ليلها يعني على ليلها كنهارها حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها تدار عليها أصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنهم كذلك الكرون المفضلة حتى تجهم الجو بظلمات الزبع المتنوعة التي كاد بها متبعوها الإسلام التي كان بها متبعوها الإسلام وأهله وصاروا يتخططون فيها خط عشوائي ويبنون. عشواء ويبنون خط عشواء ويبنون يبنون معتقداتهم على نذل العنكبوت واوهى ورب تعالى يحمي دينه باوليائه هذا الحبيبها اضحى عليه ما وهو او او او في القران واننا او على البيوت سباكر العنكبوت على على على حسن ان ها؟ لا. وراء ما بس حلح. حلح. لا لا لا لا لا بس بحر. بس بحر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه لا لا لا مش خط عشوى، الع عشوى ال الاتلاف يصير، تجي مف العين العشوة. او, أو صاحبة. المعنى ان هذا ال العشوى هي الاتلاف فتجد صاحبة الناس يطيح، الحي يطيح الجرة يطيح شوقي، نعم، في إن كان يمكن ما عدي عليه لكن العاشق <تصفيق> إذا قلنا على نسيب العنكبوت هذا هذا جد عنكبوت وأوها منه محبت محبت <Ủي> لا أنا؟ هم هذا على أساس يعني عملهم أهوها؟ إيه أيش البيوت ما هو؟ على هو لكن أنا ما ما أحب دين ما أحب دين هذا القرآن وإن أهوها بور تبيت مع كبر؟ إيه إيه ها مشتى هو ما الصنم كتابة على الصنم مثلوا أن تخرجوا من جنعة وياك مثل العقبوس تخرجت بيته وإن أوهان غيوز لبته هذه على مثل ما اعتقدت نعم البعض ما اعتقدت ورا أنا رأي إن إن إن نحذفه ها في أشبه. فالرب تعالى يحمي لينه بأوليائه، والرب <تصفيق> تعالى يحمي لينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والخدمة ما به يكذبون هؤلاء الأعداء ويروضون كيدهم في نحرهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة يصد من يصد بدعته ويقتلها. <تصفيق> وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء مبتلىة شيخ الإسلام شيخ الدين أحمد بن عبد أحمد بن عبد أحمد بن عبد الحليم ابن, ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم ابن أبي المولود في حران يوم الاثنين الموافق عشر من ربيع الأول سنة ست 361 اجريا والمتوسط محفوظ <تصفيق> هذا محبوسا في يصلح يكون هذا الرجل كمل والمتوفى محبوسا ظلما في قلعه دمشق في دمشق في عندنا ما واحد ما هي غلط <تصفيق> عندنا في وذ الحجه يقول الأفصح في الحجه الكسر الأفصح. وفي القعدة الفتح هذا هو الأفصح <تصفيق> جائز لكن مراحل ماذا نعبر عنه ما يهم <تصفيق> مثل ما يخطئون إذا قلت تجارب تجارب وتجربة يخطئون وهم يقولون تجربة وتجارب فالتناك من طلبة العلم وهذا هذا غرض هذا خطأ من اللغة. اللغة يعني لو يقول تجارب أو تجربة نقول أخطأ لس على الإنسان العربي أنت نصف عربي نعم الصور تجربة وتجارب قد جربوه فما زالت فما زادت تجاربهم أبا قدامك إلا المجد والفناء. <سؤال> حلقة... <أي> جبابة... <سؤال> <كنت> ماذا؟ <نعم. سؤال> ما العامة ما هم لكن طالبة لم صحيح قول لي العلمون نعم في هذا رجل ماذا؟ في القيادة سند سبعماء وثمان وعشرين هجرية الصواب سنه ثمان وعشرين وسبعين انت عربي قبل عالمي اعتقد ما عليه صح نعم طيب آه. هذا الرجل اختلف اهل النسب في نسبه هل هو عربي او ليس عربي فقيل ان آل كيميه انهم ليسوا من العرب وان عصهم اكراد وقيل انهم عرب وهذا هو الصحيح انهم من العرب ونحن مهما كان الأمر سواء قلنا هذا هو الصحيح كل ما هذا نحن لا لا يضرنا أن يكون عربيا أو كرديا المهم أنهم كان عالما ربانيا ليس كذلك ليس الفتا نعم من يقول كان أبي إذا إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتا من يقول كان أبي ليس الفتا من يقول كان أبي فالإنسان في الحقيقة نسبه هو علمه وعمله. فهذا الرجل إن كان من العرب فلا شك أن العرب أفضل من غيره جنساً. لا بالشخص قد يكون بالشخص من من هو من, من أشخاص الفرس أو أو الروم أنه أفضل من العرب كثير لكن جنس العرب أفضل من غيره. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بالجاهدية خيارهم بالإسلام في إذا كبروا. نعم. هو هذا صحيح ها؟ هو أن عربي عربي؟ اي وشان عربي أصح؟ يتسبد... يتسبد العرب يعني شيخ أسلام قصري؟ اي صحيح هذا هو الأصحيح أنا رأيت وهذه نصحة حظية مكتوب عليها من هذا كذب وأن هذا من الذين يكرهون شيخ أسلام تيمين أرادوا أن تستعبون بأي شيء نعم حديث. نعم أي... عجيب أنا عندي الحقيقة ها... النزاء في هذا الشيء لا أبدأ إلى ذا لفقينها قوية الرجل مهما كان لنفعض منه كردي أو فرسي أو الليء الرجل نفع الله في الإسلام نفعا عظيما ما نعتقد أن أحدا من المسلمين فيما نعلم من علماء المسلمين نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره بل ولا في قريب من عصره أيضا نعم وبعد عصر هم باب يأولى باب يأولى بعد عصر سبحان الله عالمين نعم ايه هو هذا هو 14 سنة نعم ولو, المؤلفات... ولو المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوصيل اركانها وهزم البدع. ومما علفوا في هذا الباب من خير ما كتب من هذه السنة من هذه السنة الرد على الراحلة وكتاب العقل والنقل الذي يعبر عنه بدرس تعارض العقل والنقل وكلها مجموعات بطبعه واحدة الان نعم بدايه جدا لكن فيها شيء من الصعوبه لانها مبنيه على فلسفة فلسفه تدعي بعض العلم المفتد. ولهذا تلميذ المقيم أسهل منه عبارة في كثير وإن كان دائما تجد لنا النعام على، لكن تختلف الأسلوبين كتاب العقل والنقل المقيم إنه ما في الوجود له نظير تاني ما يوجد له نظير يعني في بابه في بابه وهو صحيح الحقيقة إذا إذا, إذا طائد معه أنا أكثر ما نعرفه يعني كثيرا منه ما نعرفه لكنه إذا ضرعت رايت من الرجل عنده علم عظيم في العقل وفي النقل وفي في السنداب الحجة وهو قال في مقدمة الكتاب ما من صاحب بدعة يحتسب بدليل إلا أنا ملتزم بأن أجعل دليله دليلا عليه إذا كان الكتاب الصني. ومنما علقوا في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه. في 98 و 600 مائة و و 100 وش انت قاعد رافع ولا بيروح في كافهم ها في, ولا في مئة كل ما وش ما في جواب كلمه مئة فيها الف تكتب الف لكن ما انت بها اضطر هذه من الأشياء التي تكتب ولا ينطق بها إذن فهي سلاح حرفي فقط كتابي أو خطي سلاح خطي لا ينطق بها وهذه مما يغرط فيه حتى طلبه العلم دائما تجد طلبه العلم وقلو مائه تمام ويضمون مره حرب بمو الاول حق استعلام 525 ايه, ايه؟, ايه هذه غلطه الى, الى نقود هذه 500 مكتوب فيها 500 يعني اشتري أي مئة مئة أه؟ أه؟ ايه مئة عام ما تقول مئة عام فعناته والله مئة عام ها ها وعطى النار الى مئة الى مئة ألف ماذا بيش كان ثلاثة مئة عشرة ثلاثة مئة عشرة ايه ايه ايه سن، مكتوب اللي عندنا. اللي مكتوب على ما أما عندما نمسف بدون كتابة، بس نبدأ نعم. ثم إن ما, ما يمكن اللي تقول هكذا. كيف تقول؟ لو قلت ثلاث و... لو قلت مئة وثلاث خ خطا حبيب. أنت أنت خستك إزدادوا ولا 300 لا لا لا ما نتخذ هذه جملة مستقلة ما قال ثلاثمائة سنين لو قال ثلاثمائة سنين صار فيها تذيب ولا سنة ها؟ فيما فيها ذات السنة وقال التي جواباً لسؤال ورد عليه في سنة <تصفيق> من حماد من حماد حماد من اوباء او في الشام يسألوا اسم عند الوقوف نعم نعم هاي نعت اللي قبله اذا كان تمام سينه ستين يجري جه كان كان منصوبا اللي في سنة فتقول في سنة ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين وستمئة نجعل منصوب على كل حال لأنها وصف لمنصوب محلوك والتقدير سنة فجرية إذا ك نعم الناصب إذا كانت منصوبة فالناصب التنيسي تكون لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مشهورة ثمان وستين وست لكن لو تقول ستين سنة تقول هجريية نعم كله كله جاهز لأن هجريية نسبيا هجوم نعم منطقة من حماه من بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقراء وأمة الدين بايات آيات واحاديثها وأحاديثها بجواب يقع في حوالي ثلاث وثمانين حوالي نعم في حوالي كوفرت في حوال في يا حوالي لا ماذا تقولون في حوالي نعم في حوالي, حوالي فجهاري أيضا نسمع دائما في اذاعات ها حوالي حوالي بالكتب وهو لا اذكر اذا كنت حوالي ثلاث مائة صفحة حبيب تفيد على ثلاث مائة؟ نعم. أكيد. أكيد. قريبا يعني. أصلا من من من حام حوله وجلس حوله أي قريبا منه. ثم جاءت, ثم جاءت على هذا السطح وولحق بالمثنى الحاقا وصارت وصار مصوبة جاعم مثل دواليك مثل لبيك وسعدائك وما شبه ذلك <تصفيق> إنكم مصوبة <بمصر> على ضرفي <تصفيق> بالجاء لأنها ملحق بالمثنى <تصفيق> أي <تصفيق> حوله حوله <تصفيق> له صفحه أيضا. من صفحه الوجه وهو ما يقابلك من الانسان والصفحة هنا أي ما يقابلك من الانسان اي عجيبه ما نرى, نرى الوجه وحصل له بذلك محنه وبلاء فجزاه الله تعالى عن الاسلام والمسلمين افضل الجزاء ولما كان فهم هذا الج ولما كان فهمه فهم هذا الجواد والإحاطة به مما يشك على كثير من الرائي أحدثت الألفة المهمة منه معذية ذات تجع الحادث إليها وتميت وتميت فتح رفض حرب الدارية بدال فيس الحنوية وفطعته لأول برة في سنال في فقد طبعته لأول مرة في ثمانين و.. هل لا لا يشتبك لا لا تشعر ان يدرب عليك يقول لا تشعر ان سنرد عليك ولا تدرب في ثمانة وثمانين بعد الآل <تصفيق> اذن ثمانين وثمائة بعد أحسن من بعد ذلك، سنة ثمانين وثلاثمائة وثلاثمائة كيف؟ ثلاثمائة مائة غرفت مائة ثمانية ثلاثة ثمانين هو 80. لقطبعه لأول لأول مرة في سنة ثمانين وثلاث مئة وألف تجارية. وها أنا وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية. وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من المصلحة تغييره من ديلة أو حد. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده بأنه جواب شريف. الفتوة الحموية هذه كتبها رحمه الله في قعدة واحدة بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر لكن يقال إنها كانت أقل مما هي عليه الآن وأنه بعد ذلك زاد عليها نقولا وليس هذا ببعيد فيقول أصل الكلام اللي في الفتوة أصله من الشيخ رحمه الله وأما النقول فقد الحق بها أخيرا لأنه نقل عن بعضهم ينقل عن بعضهم إلى ما يكون ثلاث صفحات أو أربع أو خمس من كتبهم وهو يقول إنما نقلت هذا لا لأني أقول بكل ما يقول لكن لما صار بعض الناس من كسدا إلى طائفة معينة صار لا يقبل الحق من غيرها فرأيت أني آتي بشيء من كلامه ليأتمئن نعم ولا شك. ان من كان لا يقبل الحق الا من طائفه معينه فإنه مشابه لليهود قوله تعالى ولئن اتيت اللينه في الكتابه كل ايه ما تبيع قلتك وما انت بلسان قلت اضاءه وقلتها الى اخره فالحاصل ان المؤلف رحمه الله كتب هذه الفتوى العظيمه في جلسة واحده بين الظهر والعصر الا انه الحقها نقولا بعد ذلك ولهذا سمى هذه الفتوى الفتوى الحمويه الكبرى الكبرى في اشاره الى ان هناك صغرى نعم ها؟ كتبه ها الفتوى الفتوى انا مقصده هو فقط مثل بدل من الان لكن مقوين ثانيه لكن هم عاده العنوان يخلونه عليه يستتكموا عليه الحكاية هيكل بس اليكايا ده ضمن واجوه مركاني اهم الكده فتكون معي جوه بي رواكان فتح رقد البعيه بالساسه الحمويه هو المحور الثاني مصوتي كفه مقتر على اخر ما انظر اليكايا <تصفيق> شوف الإسلام من الصوفية بالذات بعض الناس على يعني صوفي يعني ليس عدوا لا شعر هو ولا غير الصوفيه شعر الإسلام عدو للباطل أينما كان فالصوفية الصوفية فيه في ما من باطل على بعضه. ثم إن بعض الصوفية قد جعد إنما كانوا في قلبه الجوع ووراثة من هذا الفجاءة وقد يرد عليه الشيء ما يستطيع جرحه أن سمعنا عن بعض العارم يقولون إذا ذكر عند النار يموت يعني ما يستطيع أن ما يستطيع قلبه يتحمر يعني لا أنا قصدي أنا قصدي إنه قد يرد على قلوب هؤلاء ما يستطيع أن يتأذى إذا هذا الشيخ الإسلام أحياناً يعتذر عن أحياناً يعتذر عن بعضه، وقد رأيت تعليقاً للشيخ محمد حاند السقري رحمه الله مرة على كتاب الشيخ الإسلام وجه العذر عن بعضه، الذين يسيمون الصوفية بغير إيراد منهم، فحمله على الشيخ الإسلام حملة عنيفة، بل هذا ما يمكن أبداً، والإنسان يكلمهم يرحم الخلق ويواصل الحب. يرحم الخلق وانصر الحق ويعلم ان ما يرد على نفسه هو من الضعف يرد على غيره ايضا وما يرد عليه نفسه يرد على غيره نعم نعم هم بالحقيقه إما في بعض الامور لانه في بعض الامور عندهم نقص ما هم كلهم كامل ولا سيما الانسان اللي ما يعتمد على على السنه يكون عنده خلل كثير وتجد مثلا عندك الغزالي الان عند بعض الناس لما امام الائمه ها حجه وعنده في كتابه اللي اللي يعتبر من من افضل الكتب عندهم هي علوم الدين عنده من الفراغ ولا حديث الباطل شيء كثير <تسجيل> هم راجعون صن طلا الصوفية معتدلة الذين ليس عندهم إلا أشياء غير إرادية ينحرفون بها أما عاد الصوفية هذا البالغة بايت الصوفية فهذا لا شك معهم ملحدين بعضهم يبرد وحيد <تسجيل> كيف نعم نعم واحد اي نعم هذا نعم قلنا اعتبرنا نكتب واحد نعم هي بالنسبه, بالنسبة للاصل ترخيص يعني الذي نوكل من اصله ملخص واما الذي يزيد فهو طبعا خارج عن الترخيص لكن الذي يزيد بالنسبه للملخص لا ليس بشيء يعني قليل جدا ولهذا هذه كلمه ربما لان ما زلنا كثيرا هنا هنا جواب هنا. هنا. لا مهم في لا لحل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن هو أنه يعطيه أشياء شعورية لا شعورية والحركة محركة ولهذا ورد أصف فتحين أنه يعطي لا الحرب عن الشرع ورد يعني اللي في اللي قد الحال لا يجمع ولكن فتحنا الأول فيما يجب على العبد في دين. الدين هو العمل العمل الذي يطلب آمل عليه الجزاء كل عمل تطلب عليه الجزاء فانه دين قال الله تعالى مالك يوم الدين المراد الدين هنا يوم الدين يوم الجزاء وقال تعالى في أن الدين عمل مثال من القران القرآن قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يكترون وقال إن الدين عند الله الإسلام وهذا هو المراد في هذا الباب في دينه أي عمله الذي يريد جزاء عليه الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطوا الرسول ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدون ولهذا ما اتينا بقولنا وقاله الخلفاء ايماء الى ان طاعه الخلفاء تابعه لطاعه الله ورسوله على وزام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ما قالوا اطيعوا والخلفاء الراشدون المهديون الخلفاء جمعوا خليفة وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الولايه والهدايه اما في الولاية فضاحوا ومنهم أربعة. الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واما الهدايه فكل من قام بالعلم النافع والدعوه الى الحق والعمل بالحق فإن هؤلاء خلفاء للرسول عليه الصلاة والسلام شو هدوا بالهداية خلفاء بالهداية وقول الراشدون المهديون تعلم أن الرشد هو سلوك طريق الرشاد سلوك طريق الرشاد بأن يعمل الإنسان بما هو رشد وصلاحه وفلاحه والهداية المهديون تكون العلم العبادة العلم الشيء فعليه يكون هؤلاء يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع في قوله المهديون والعمل الصالح في قوله الراشدون قال من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان هذا الواجب علينا في ديننا أن نتبع ما قاله الله ورسوله وما قاله الخلفاء الراشدون المهديون من بعد من الصحابه والتابعين وهذا هو مذهب السلف يقول مذهب السلف هذا مذهب ان تتبع ما كان عليه هؤلاء ولا ريب أن الصحابه خير وقرون كما سيت ان شاء الله تعالى التعليل قال وذات أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى البينات لا الآيات البينات الدال على, على نبوته والهدى العلم قال الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات مش بعدة. وانزلنا معهم الكتاب والميزان فالكتاب العلم والبينات الآيات الدال على أن هؤلاء رسول قال واوجب على الناس على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا الدليل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت قل يا أيها الناس عاما أمر الله جعل نبيه أني نادي ويعلن بعموم الناس أن يقول إني رسول الله إليكم جميعا العرب والعجب بني إسرائيل وغير بني إسرائيل كل الناس رسول الله من؟ من, من الله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض فإذا كان له ملك السماوات والأرض وأنا رسوله وجب عليكم ان تتبعوه لأن المالك هو الذي له السيطرة والسلطان على من على من لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى يحيي ويمين يحيي هل يلاقي الحية في المعنى ولا؟ لا يفتغلون الحية في المعنى يعني معنى حي ويحي معنى واحد ها؟, ها؟ لا تعني من ذاك إلا واحد من بس هل ان معنى يحي معنى حي لا الحي صفة بنفسه والمحي صفة في غيره وهي من أفعاله, وهي من, أفعاله. وهي من أفعاله ولهذا ما جاء في القرآن مفي مفي لا خل مخرج نعم ما فيه مفي لكن فيه الحي موجود ولهذا ما نقول من اسماء الله المفي إذ لا يشتق من افعاله اسماء الله كما لا نسميه الاخذ ولا الممسك ولا الباطش وما اشتد من الأفعال ولهذا مر علينا في, في العقيده ان الصفات اوسع من الافعال اولى الصفات اوسع من الافعال لوجهين الاول انه ما من اسم الا وهو مقوم بالصفه كل اسم هو دائم على الصفه وليس كل صفاة على أيضا الصفاة تابعة لأفعاله وأفعاله لا نهاية لها ما لا نهاية بخلاف الأسماء الأسماء ما نقول له نهاية أو لا, أو لا نهاية لها لأنه ما نعرف يعني من أسمائه ما الله به به ستأثر الله بعلمه لا لا نقول فيه شيئا طيب إذن يحيي ويميت أن يجعل الحياة في غيره ويميت غيره فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي يعني يقول لهم قل لهم آمنوا قل لهم من الله مستعنى <تصفيق> <تصفيق> الضالة إنه خطام مستعنى بالله ورسوله النبي وصفه الله تعالى بالرسالة والنبوة وذلك أكمل وأبلغ وإلا فإن كل رسول من البشر فهو نبي وقولها الأمي هذا وصف متح أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف متح لأن هذا مما يؤكد صحة رسالته فهو إذن صفة متح في الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في غيره صفة نقص ولهذا قال العلماء لا تصح امامه الامي لا تصح إمامة الامي الإنسان يسمع سمعك اوجد اللمس هل الى نعم نقول غير الرسول امي لكن يقرا القران ومرادهم بالامي ايضا الفقهاء <تصفيق> الذي لا يحسن قراءة الفاتحه فقط قال <تصفيق> النبي امي الذي يؤمن بالله وكلماته عليه الصلاة والسلام نعم هو اشد الناس ايمانا واقواهم ايمانا واحشام الله عز وجل يؤمن بالله وكلماته كلمات جمع كلمه كلمات الكونيه او الشرعيه اا تؤمن يا اما الكلمات الشرعيه فهي ما أرحاه الله الى الرسل وهي كتب منزله واما الكلمات الكونيه فهو ما يخلق بها جل وعلا انما امره إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فكل خلق فانه مخلوق بالكلمه بكلمه والخلق لا نهايه له نعم اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وكلماته فيكون مؤمنا بالشرع وبالقدر صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بشرع الله وبقدر الله نعم ثم قال واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بالإيمان به وابتدائه فامنوا بالله ورسوله واتبعوه أي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فالإمام بالله ورسوله والاتباع للرسول. نعم طيب قوله لعلكم تهتدون لعل هنا ما ناها تعليل أي لاجل أن تصلوا إلى غاية الاهتداء لعلكم تهتدون الشاهد من هذه الآية قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه فهذا واجب على كل مثل قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء عليكم بمعنى الزموا فيسم فعل امر وقول بسنتي اي طريقتي وليس المراد بالسنه هنا ما يقابل الواجب بل المراد به الطريقه الخلفاء وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قوله من بعدي زمنا او مرتبة <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> نعم السؤال ها طيب. هو بعده يعني اذا سنة سنه الرسول سنه خليفه فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الاخوه نصح إنسانا في صلاة وقالوا وقال له يا اخي لا تزد على 11 طرقاء أو 13 طرقاء لا تزد لـ 23 23 منهم من سنة بصول عليه السلام فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال الان احتجت بما هو عليه. قال عليكم بسنته فقدمت سنته وسنة الخلفاء الراشدين وكيف تحتج علي بسنه عمر وتدع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا سنه الخلفاء الراشدين بعد سنه الرسول زمانا ورسله على ان الذي صح عن عمر انها انه امر اكن الدار وبين كذا يقيم للناس باحدى عشرة طرقه وهذا هو المذون بعمر رضي الله عنه لان عمر ما يمكن يخالف السنه الرسول عليه الصلاه والسلام وانا اقول لكم هذا على سبيل المثال لان بعض الناس اذا شاف السنه في الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفه للسنه الرسول عليه الصلاه والسلام اقام هذا دين عليه وهذا ليس بالصحيح وقد روي عن النبي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم تجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فما قالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال فلان فلان من العلماء أبعد وأبعد إذا كان أبو بكر وعمر الموثقان لسوابق لا يحتج بقولهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكيف بغيرهم بل انهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول وحينئذ يكون قولهما غير وارد. يكون قولهما غير وارد أصلا أو ما فيهم النقطة هذه يعني نقول لمن يحتج علينا بقول عالم من العلماء أو, أو من الخلفاء على قول الرسول يقول هذا غير وارد. لأن هذا الذي احتجلت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول رسول هم بأنفسهم يقولون اما بقلوبهم أو بأسنادهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به واضيبوا بقوله أرى الحائف ومن ثم صاروا ائمه صاروا ائمه لهذا السبب لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام, أمام كتاب الله وسنة رسوله فلما عرفوا انفسهم وتواضعوا لله نعم رفعهم الله فصاروا ائمه بهذا اما نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه الذي يريد ان يكون قوله اصلا وقول الله ورسوله فرعا فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه النبى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه ما اخذ به ما إن أنزل الله من الايات التي اعطاه اياها قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب نعم طيب نمشي ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها ها؟ الان لم تمسكنت وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها إشارة إلى أنها نجاة مثل ما تمسك بالحبل عند الغرط لانجو به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاة الراشدين نجاة وعضوا عليها بالنواجد علشان انطلقت يديكم بقيت أدراسي نعم وهذا من شدة التمسك نعم أدعي يكون بعض الأدراسي ما أحتلق المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها بكل وسائل التعلم باليد وبالنواتذ نعم وهذا يراج به شدة تمسك سنته وسنة الخلفاء الراشدين واعلم أنك إذا فعلت ذلك إن شرح صدرك بسكتان واطمعن قلبك بالايمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا لكن كلما أعرض صعب عليك العمل صعب عليك العمل بقدر أعراضه وصل الذين من الله عليهم بهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا هذا الطريق سبيلا فلهم عن نشقة العبادات عليهم فيقولون سهله فهلا لكن فل المعرضين يقول صلوا فريضة في المسجد يرون انها أصل عليهم من أصل الأشياء إنا وعد وإياكم ومختفاة الأمور فلما كل مختف جزء وكل جزء مظاهر إياكم تحذير مختفاة الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بالسنة أما مختفاة الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة وان اعانت على شر فهي سبب ووسيله وهكذا وقول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله كل بدعه يكيد ان من قدم البدع الى خمسه اقسام فان تقسيمه مردود عليه ما في بدعه حتى نقول كل البدع ضلاله وهذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ونحن نشهد بالله انه اعلم الخلق وانه انصح الخلق وانه افتح الخلق اليس كذلك هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به ابدا وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه عن الامه ابدا لو كتم لكان هذا خلاف النص وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى ي... ي... تكون العبارة هكذا بهذا التامين الرسمي يعرف يعبره يعرف أحسن وهو احسن تعبيرا من غيره فكل بدعه ضلاله فاذا جاءنا اولئك الذين يقدمون البدعه الى خمسة اقدام او زائد اقدام المشفى ذلك يقول هذا غير ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا البدع كلها سيئه ونقول ما دعمتم أنه بدعه فليس بدعة شرعا قد يكون بدعه من حيث اللغة لكن لا تجعلونها موجزا للتقصير إذا جعلتموها موجزا للتقصير فمعنى ذلك بل مضمون ذلك الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام عرفتم أما هو واضح واضح حين نقول إن سلمنا لكم التقديم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقديم وارد على البدعة الشرعية. هل هو وارد على البدعه اللغوية؟ فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية، فإننا لا نقبلهم. لعموم الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلاله طيب وكل بدعة ظلادة. هل يلزم منه أن كل مبتدع ظالد؟ نقول التظليل والتكفير والتسليل هي في الحقيقة قسمان قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص فباعتبار الجنس يصلح ان نقول كل مبتدع ضال كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسن ما تقضيه بالعفر وباعتبار الشخص والتعيين لا نقول بدعته وهو لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنته في موانعه حتى يوجد شروط التكفير وتنته في موانعه وأظن سبق البحث به قريبا نعم لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فس أو ضلال حسب ما تقضيه النصوص الشريك ولا نبال بها إن الله يقول فما بدا بعد الحق إلا الضلال فإذا قلنا مثلا تحريف آيات السفات عن ظاهرها ولا ربى علينا واحد وانتفخ انتفخ دوجاته واحمرت عيناه وقال هل تقولون بن حجر ظالم هل تقولون إن هو وضال هل تقولون أنه وضال وشهور نقول نعم نقول أما قوله فهو قول ضلال أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والإكتاب والإيمة المسلمين حما نقول هو مخطئ لكن ما نقول هو ضال لأنه لا لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القبح والدم فنحن قد نتوقف في وسطه بالظلال لكننا لا ن لا مصوبه وإن حسن نيته إذ لا يكفي في في قبول العمل حسن النية ويكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرط من عمل عمل ليس عليه عمره صورت نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> ما يخبط كان لا ما ما إلا إن فعله فعل ظلام فعل ثم قال والخلفاء الراشدون, الراشدون, الراشدون هم الذين خلّن كمله والخلفاء هم الذين النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح حقيقة خالف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل هكذا ينبغي أن يكون لكن لا ممكن أن نقول أن الدعوة من العمل الصالح إلا أن بيانها أحسن النص عليها أحسن فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى إلى الحق والعمل الصالح كما وأحق الناس بهذا الوقت هم الصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا خلافا لمن قال إن هؤلاء في منزلة السذج والعامة وأن العقل هم الذين اخذوا عن الفلاس أي العقل يعرفون المقدمات والنتائج وإذا حصل كذا فاركذا وماش كذالك أما اللي يأخدونه بظاهره فهو من عامة الناس ولهذا يقولون ان الناس عامة وخاصه العوام دول اللي اخذوا دينهم على ظاهره والخاصه هم الذين أخذوه عن طريق العقد والجدار والخصومات والحقيقة أن الأمر بالعكس الذين أخذت الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وضاطنا هم أهل العقل أما بركت اسألهم عند الموت يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعيار بالله أهل الكلام هم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر الظاهل أشألناك لا تعرفوا، خلهم يرخوهم هذا لهم اكثر الناس شكا أيها الاجداد أي لأنهم ولهذا لا فان عقائدهم على على غير شريعه يقول كذلك هم اقومهم عملا الصحابه اقوم الناس عملا لا شك في هذا وكذلك امضاهم عزما ما هنا احد امضى من الصحابه العزيمه ابدا سيوف فاطعة ذاكره رضي الله عنهم ولهذا انظر لما رجعوا من من الصندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة فجاءت بريد النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها يخرج إلى بني قريظة ندبهم الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة بيومه قالوا والله نبي تليين اليوم للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خلينا نتلي ما عندنا نحط حت رحلنا حتى نقول بعد روحه وطلعوا لا راحوا عرفوه وقالوا ما نصل إلا في بني قريش رضي الله عنه ولما أصيبوا بما أصيبوا به ما أحب وقيل لهم إن الناس قد جمعوا ركهم فشواهم فزادهم إيمان وقالوا حسب الله ونعم الوكيل والسجاب لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصافهم القرح نعم وانتدبوا وقتال هذه عز... العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين اما اللي لتوانع ويخكاتل ولا شك أن من بعدهم أقل منهم في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد تابعين لزمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة الكثير ولو الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدم نعم طيب هم أهداهم طريقا صحب للأمم حقا أهدا ثم طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منادة ولهذا أعطاهم من النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ائمه الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع البدع اللي انتشرت كبدع الجهنية وشبهة صحيح خرج في عهد الصحابة بعد بدعة الخوالج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية ما تزل عنه ما في كتابه ولا شيء لكن البدع الكبير اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل الأخيرة لماذا؟ لأنه ما نجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها ولهذا لو قال قالنا القائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها نقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم, علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش على ظهر كتاب والسنة ماشون على ظهر كتاب والسنة لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقب فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها نعم ولهذا اللي أدرقوه في, زمن في زمنهم أخبروا بحكمه ابن عمر لما اخبر عن الذين يمكنوا القدر قال أخبرهم أنه انهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر لكن ولله الحمد الشريعه محفوظه لما مات الصحابه من طلب عصوم جاء زمن السبعين ومن بعدهم قيض الله ولله الحمد اما يهدون بامر الله من الإمام احمد وغيره وحفظ الله به فاد والله قضيه المسنه امه وكثر الجدل وكثر النزاع ولكن الحمد لله مثل ما قلنا ما ابتدع بدعه الا قيض الله لها من اهل السنه ميت حضره ويبينها قائله البيان نعم ولا يمكن ان تنتشر البدع الا عند خفاء السنن ولهذا يجب على الاخوه الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها لا يقول والله هذه شيء تستنكر ينتقد علينا صحيح أن الناس ينتقدون انتقلون ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى العمر نعم نشع عليه فيها أشياء كبيرة كانت بالاول الأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل. ولكن أصبح تمر الناس عليها من يقول قبل عشرين سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي الترويح 11 رفعه لو صلي 11 رفعه تراويح الترويح قالوا هذا احتفر بعد إسلام نعم هذا شيء ما في كار عند الناس منه 23 كالفرق من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه ما صلي فينا عليه ولا ولا أنه يدخل المسجد معه كذا من يقول إن حد يجرؤ على أن يستدثه بعد السلا، لكن السنة تفعل شيئا فشيء وطن الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنة وتقترصها. نعم. هذا. نظير العموم أو نظير القص. كيف؟ نظير العموم أو نظير القص. لا العموم يعني العلم العلم كل الصحابة علمه. إن فارغت تبني على شخص الأسر ها؟ تبني على شخص الأسر ماذا؟ طباحا تتحاضر هل هو أعلم؟ ماذا؟ في العلوم التي بعدها نعلم منهم العلوم التي في, في, العلوم في أما في علوم الشرع العامة من الصحابة أعلم منهم لكن إن... ما نقول إن كل صحابي العلوم دي ما زي زي حتى هي معلوم لكن أنا أنا الغريب في المبالغة بعض الناس يقول من قارئ إن شيخ الإسلام ابن تيميه شيخ الإسلام فهو ك وانه ليس شيخ الإسلام و بعض الناس يقول كذب الواقع الثاني سؤال عنه. وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيء فلسلام يكون لديه تنافضها عظيمة تنافض عظيمة والصواب لا هذا ولا هذا لا. لأنه نعمل نشدي شيء فلسلام رحمه الله له قد صد في الإسلام وأن الله صلى الله عليه وسلم به كثيرا من الناس بعده كم الصحابة عندهم علوم حتى في المنطقية هي الحصر تفتيء تبرة نحن اللي بعد بعد افتتاح الناس على اليونان ما كان ما كان يعرفون. إنما لو أدرقوها لكانوا عالم شهود سامتي. لشكلهم أصا أصا وأقوى رهمن. خلاص ثم الحليبها أنا عندي السؤال هذا عن ضيطر. لأن حتى لو قلت الإنسان مثلاً شخصاً عالم بما نحن قد يكون في الزراعة صحبة أو واحد من هذه نقص صحبة كل شيء من هذا الباب يصير شرط إن شاء الله عند الله عز وجل والصحابة لا أحد لا أحد يوازيه في ميدان من الصفقة هذا. شو كمان قاله؟ أي خلاص اللي يقوله مباراة نصيحة صنع عمر بن عبد العزيز ولا معاه وجاء العالم شديد وما صار لهم أمر كبير كل المحاول أفضل يقال غبار غبار الجهاد في معاية أفضل من عمر العبادات إنه على كل حال هذه المسائل لأنه ما يردون المحرين يقول هذا مدى نسبق خير وناس قرن دعا حالة ما نعرف ولا فضل عند الله ولا شك إن إنشاء الله وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة حملهم فضلا كبيرا على الناس لكنهم فضل أعزوه جده يقول الصحابة الرسول مرة ولو في طريق إلا له صحابة قاعد يا بحبيب بدي علاقة تلاح لا الصحابة رسول حتى, حتى, لغة حتى لغة لا دعنا من اللغة, اللغة ما هو عليها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إيش أننا أخواننا قالوا يا سنفروا قال أنتم أصحابي وهذا يشمل حتى من لم يتمعه إلا في إبنك الله حتى من لم يتمعه إلا في الله أنتم أصحابي هذا العموم من كل من جلس معه هو لك نوصل النبي صلى الله عليه وسلم من دائنا الحق وعلى وعلى دينة وعلى دينة. أما الباب الأول فقط تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه، واتباع الكتاب والسنة، وما قاله الخلفاء والراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق، فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما صار الخلق في دينهم ودنيا، فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك ارسلت اليك فلانا بكتاب فما هو المرسل به الان الكتاب ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إذن المرسل به الهدى ودين الحق الهدى من الهدايه وهي ضد الضلال فهو العلم النافع ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة من العلوم العظيمة هو الذي بعث الاميين رسولا منهم يكون عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق لأن دين بمعنى عمل, عمل وهو من باب اضافه الموصوف الى الصفة فدين الحق أي الدين الذي هو الحق مثل ما يقال مسجد الجامع مش منا أي المسجد الجامع فهو من باب يضاف الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة ها الموصوف إلى الصفة إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق فجسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الامرين العلم النافع والعمل الصالح لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة كلها علوم نافعة وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركها هي أعمال صالحة ولهذا قال المؤلف الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشمل على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومخلصين له الدين هذا الإخلاص. هناك هذه المتابعة وقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبارة ربه أحدا سئل السويل, السويل من عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال ما كان خالصا صوابا خالصا صوابا فخالطا يعني مفصل لله مصوابا مواقبا للسنة وأدل لذلك ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان في جاءه إلى آخرين وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا المتابعه المتابعة طيب وقول المتابعة برسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات لكن السنن على سبيل الكمال والواجبات على سبيل الإلزام قال والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها ماذا فالمعاد حيات الدنيا والمعاد الآخرة وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله هذا أول ما يدخل فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثه أسماء الله وصفاته وصفاته وأفعاله هذا اهم من ان تعلم الجنه والنار وما اشبه ذلك لانه ما يمكن لانسان يعبد الله وما عز اسماءه ولا صفاته كيف يعبد يعبد شيئا مشهولا؟ هذا شيء مستحيل والمؤلف المتين رحمه الله قدم هذه المقدمه لعجيب يكون توطئا للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا ان الرسول الله عليه ما بين حق اسماء الله وصلاته وانه وكل ذلك الى عقولنا نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا نمتنم والرسول ما بين هذا نقول هذا غير صحيح الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وافعاله هذا أول ما يدخل واولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن العلم بداعي أنفع العلوم وهو زدة الرسالة الإلهية وقلاطة الدعوة النبوية وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا من هذا معروف ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله لو قيل لك مثلا أعبد شيئا لكن ترى ما تدويش اسم هذا الشيء ولا تعرف عن صفته شيئا ولا ان عطاره شيئا يمكن تعبده ولا لا. لا ما هو شعبه بين لهذا وش؟ ما أسماءه ما صفاته ما أفعاله حتى اخافه وأرجوه وأرجوه أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة آيات تدل عليه وليس له صفات توجب التحقب اليه والتذلل له وليس له أثناء هذا ما يمكن إحبه. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذه ومن أجل هذا كان من المستحيل أن نهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه فهنا نحن علم الكلام بالحقيقة أو العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة هي أشياء عقلية والحقيقة أن الاعتماد على المقل في ذلك هو الأصل لكن الأمة الإسلامية تجد بقوم يحاجون يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف التوسيع فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي لأن هؤلاء إذا حاجتهم بالنصوص يبون هذا ظاهر يحتمل التأويل هذا ظاهر يحتمل التأويل ثم يوضعون الناس في متاهات نعم في متاهات عظيمة وهم والعيار بالله حيث إنهم يريدون الرئاسة فقط لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط ما يريدون ذلك ما يريدون وجل الله مبين الحق يريدون بس أن تتبعهم العامة فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سماع الإنسان العام من الشعر رجله بل هذا هو الحق ولم تقول قال أبو هريره وقال هذا العقل العظيم هذا لا قدر الله حق قدره ما فعل هذا ولذلك اترى بهم عالم كثير حتى الخلفة اترى نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك والشك محله ريش القلب ويدفع الشبه ومحلها اللساء لأن المراد الشبه هنا خجج والشبهات التي يعطيها هؤلاء فهم ينشروا شبهات على الناس يغضونهم بها يقول وبيان الحالة الموجودة الاول نعم لو كان القائل ان مراد نعم لا لا ما يقول ذلك وما الحق ما ان كلفنا ما الله يقول لا يحيطون به علمًا وهذه ما فيه. من هيك نهي نفي فلا يمكن الاحاطه بالله عز وجل لكنهم ما يريدون هذا يريدون المعنى يريدون المعنى هذا التطوير يريدون تطوير المعنى ما يعرف معناه وعن هذا التطوير فمعروف التطوير يجب أن لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه وهم أطلوا معناه لكن الفرق بينه وبين المؤولة أن المؤولة أطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر معناه آخر فصاروا أحكم منهم صاروا أحكم منهم لأننا للتعطير يقول لها التعطير أنتم أغرار دهار ما تعرفوا شيء لكن نحن أهل العلم ولا شك أن ان مذهب التقييد احكم من مذهب التسويه ان مذهب التقول ان مذهب التاويل والتحريف احكم من مذهب أهل التقول وأصح والكل والكل بعض بينا تمام لا هذا هذا هذا غلط التجويد مثل ما قال السلف هذا هو اللي فتح باب الالحاد وبعد الكفر ولهذا يعتبرني سر أقوال أهل البداية لأنها لفحاجة قالوا قالوا أنتم تقولون ما ندري وحن نقول كذا وكذا فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالقوا لانكم لأنكم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن نبدع أن هذا الشيء يخالقون ثم يقولون أيضا يعني الآن يقولون أنتم ما تستطيعون أن علينا لأنكم ما تعلمون عن النسل ثم إننا نحن نحن أحكمون لأننا كنا هل العلم هل علم هل عرف وأنتم تقولون نحن لا نعلم فقدنا جمعان في اسمه من جهد أشويق أشويق السنة يعني رمى الله في السنة أسألنا اسمه نسلام كورا لا لا هذا رمي بس الحشوية رمي الدم يعني يقولون انه ما له الحشو ما في كلام خير ولا في كلام صدق او ان الحشو لها معنى عنده او ان الحشو معنى اللي من عامة الناس الناس ما اعتهم شيء نعم؟ <تصفيق> ايه؟ ايه؟ يقولونك ما تفوض فوض علشان يخوض اللي غيرك في البعض خذ بالحق السلف رحمة الله عليهم اللي عذر بها من الأهواء هل تفتوا؟ أسقى منا وأعلم منا بالله. بالله ما سكتوا صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لعمل ما رأى في هذا الشيء يقرؤون كتاب الله وإن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما لكن لما امتلي الناس بالأهواء بأهل الأهواء تكلموا وأظم مرة علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالون نقول في القرآن غير مخلوق وهما قالوا الصحابة ايش قال قال نقول هؤلاء لأن هؤلاء يقولون مخلوق هؤلاء الجميع يقولون مخلوق ليش ما نقول ليس بمخلوق لازم نقول. ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون ان الله تعالى استوى على العرش بذاته هذا تكلف ليش تقولون بذاته وهو ما في القرآن بذاته ولا بسنه بذاته قالوا نعم احنا بنقول لأن ذو لا يقولوا إنه ما استوى بذاته إنه استوى ذات ما استوى بذاته لا بس استوى على العرش بذاته وهو هو المقصود لفظ الذات المقصود استوى بذاته مين موضوعها قالوا نعم احنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقرون السوا بمعنى السولى ليس أن ذاته على عليه بل معنى استولى عليه ولا ولا في العلوم اي يختلف عن هذا يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين اللغة العربية ما ورد بمعنى العين إنما وردت بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي بذات الله في سبيله وجانبه هذا نعم ولكن في ذات الإله وليس معنى بذات الإله يعني في نفسه له عين الاله لا. ولهذا ذات في اللغة العربية فصحى بمعنى صاحبة في ذو تأنيث ذو لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج. ما في معنى متجعات ذات بمعنى نفسه ومعنى عيد ولهذا كل العلماء من من أهل التسابيع ثم بعدهم كلهم يقولون ذلك بمعنى قصيم لل للصفة ولا فنقاء إنا <تصفيق> كلها معروفة لنا كلها معروفة المعنى يعني في نعرف في ما نعرف نعم أصلًا نعم ما نعرف نعم صحيح أصلًا نعم ما ما ما ما ما فتكون يداً خاصةً به عندما أقول لك يد الضب ويد الإنسان ويد الكلم ويد الجمل، هل تفهم من من هذا المعنى إن العيد هذه كلها واحد ها؟ يد كل شيء تناسبه فاليد التي فيها يقضد الله سنوار بالعرض فخذرت في يد أحدنا نعم ويد السماء بيمينه فضيص للجدل وكتب هل تشوها يد ما يمكن أبدا المهم مننا أن هذه المسائل كلها والحمد لله معلومة ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في أعلى في أعلى ما يقوم من الأهمية أعلى ما يقوم من الأهمية معرفة الله بأسناء والصباح فلو قلنا أنه يمكن أن يخاطبنا الله فيما لا نعلم صار القرآن ما نزل إلا عبدا في هذا الباب إلا عبث. على كل هذا أمور شيء من هذا النوع ننتظر حتى نصل إليه نعم على مختلف نرد عليهم بأنها بأن بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي أمر نسبي فهذا النفس مثلا يكون عند شخص يقينيا وعند آخر ظنيا وعند ثالث مترددا فيه وعند رابع مجهول المعنى اطلاقا ما يعرف له معنى اطلاقا وعند خامس معمن عليه كلا بلغان على قلوبهم ما كان يكون هذا أساطير الأولين لأنهم سدف عليهم الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور مصرية. يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك، تكون الدلالة عندك فيها النص قطعي، ما في أشكال مثل الشمس. وعند غيرك، ضميه بالقد بالقد يهتدلو به على خلاف ما تقول، وعلى هذا صحيح على هذا الصحيح صحيح أن من الوصول إلى شيء. عندك قطعي وعندك بعض الأحيان ظني يتبين لك في بعض الأحيان أنه قاطعي وفي بعض الأحيان تنسى الإنساء ووجه هو عندك ظني حنفس الانسان الإنسان يتردد في النص الواحد يكون في يوم من الأيام عنده قطعيه دلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظني الدلاله أو ربما يتوقف فيها، هذا الأمر معلوم يا كلنا يحد يعرف من نفسه أمر عقل فتف وطيب يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتمله على النور والهدى. موافقون على هذا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين فهي نور وهدى وبينات بعثه الله بشيرا ونذيرا وداع الى الله باذنه وسراجا منيرا سراجا لهبته ضئيله يا لهب شاء ولا لا منير خاصه منه ماذا فقط السراج منير ينير كل ما يقنعه قال حتى ترك امته على المحجة البيضاء المحجه بمعنى الطريق البيضاء اللي المنيره اللي ما فيها ظلم لا ليلها كنهارها لا